إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهديه أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالت عائشة رضي الله عنها جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق ان أنطق أطلق وإن أسكت أعلق ذهب كثير من الشراح إلى أن المراد بقر المرأة العشنق فقالوا العشنق الطويل بائن الطول العشنق الطويل بائن الطول وهذا ليس بجيد وذلك لأمور منها أن النساء اجتمعنا واتفقنا على وصف أزواجهن بصفاتهم المعنوية وأما الصفات الجسدية فلم تعرج عليها واحدة منهن تعريجا كاملا إنما قد تأتي عرضا وذلك لأن الجاهلية غير الإسلام فلا شك أن هؤلاء النسوة يعرف بعضهن بعضا وهن صحبة فبالتالي لا يغيب عن الواحدة منهن وصف زوج أختها الجسدي مدام إحدى عشرة امرأة جلسنا يتحدثن في أمر أزواجهن إذن هن صاحبات فبالتالي هذه المرأة تعرف زوج المرأة الأخرى فليست بحاجة إلى أن تقول لها زوجي طويل إنما تسأل المرأة عما غاب عنها من خلق الرجل أما الذي تراه من الوصف فهذا معلوم لها فلا تسأل عنه وثانيا الطول ليس عيبا وليس مذنوما عند العربي وفي الصحيحين من حديث سامرة ابن جندب رضي الله عنه وهذا لفظ البخاري في حديث رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الطويل قال عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة آتياني أي من الملائكة قال فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم أتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم وعند ابن حبان وغيره لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء لما رآه في رؤيته قال أما موسى فرجل آدم طوال كأنه من رجالي فقوله رجل طوال وقوله كأنه من رجال شنوأة فكأن بعض قبائل العرب معروفة بالطول إذن ليس مذموما بإطلاقه وأما عيسى فجعد مربوع وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ربعة من الرجال واصط فالطول ليس مذموما بمجرده والله عز وجل قال لبني إسرائيل لما قالوا إن الله اختار لكم طالوت ملكا فاعترضوا على نبي لهم كيف يختار هذا الملك وكان طالوت رجلا غير معروف عند بني إسرائيل بالوجاهة العامة ونحو هذا حتى اختلف أهل العلم في صنعته قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم كتب أهل العلم جميعها على أنه كان أطول رجل في بني إسرائيل حتى قال السدي إن نبيهم أتى بعصة طويلة وقال ملككم من طوله طول هذه العصر فلم يجد رجلا على قدها إلا طالوت كان يطول بني إسرائيل جميعا فالله عز وجل وهو رجل أطول أطول رجل في بني إسرائيل يعني ليس هناك رجل يساويه ولا يدانيه إذا مشى في بني إسرائيل لم يجعل الله ذلك عيبا فيه بل جعل ذلك من اصطفائه له أطول رجل في بني إسرائيل إذن هو وحده متفرد بالطول فلم يكن هذا الطول مثار سخرية لبني إسرائيل بل جعله الله عز وجل من مميزاته للملك إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وكذا قال هود عليه السلام لقوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة قال ابن كثير جعلهم أطول من ابناء جنسهم فمعاد أطول الناس بالنسبة لغيرهم إذا مررت على قبائل الناس للناس طول معين فإذا جئت إلى هؤلاء وجدتهم طوالا جدا عن أبناء جنسهم فجعل نبي الله عز وجل هود هذه من نعم الله عليهم يذكرهم بها يقول واذكروا اذ جعل لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم ايوا اذكروا اذ زادكم في الخلق بسطه فالطول ليس بمجرده عيبا لما ذكرناه من الادله <تصفيق> وثانيا ذكر الازهري وغيره أن العشنق هو سيء الخلق فصار للكلمة تفسيران العشنق الطويل بائن الطول وهذا مشهور في لغة العرب المعنى الثاني السيء الخلق وكما ذكرنا وأنا يعني لن أطيل فيه لن أتكلم أصلا في هذه المعنى خلاص انصر من للشهر فأنا إن شاء الله سأمر على معاني النساء مروراً كراماً ان شاء الله سبحانه وتعالى ولو إن الكرام يطيلون جداً يعني. إن شاء الله أقول لمرور اللئام فأسأل الله لنا ولكم حسن الخلق لكن يعني لن أقف أمام هذا اصلا. لكن أقول هناك فرق كما ذكرنا بين المعنى العام وبين الموضع الخاص احنا الآن نحن أمام سياق معين فحينئذن لا نستصحب ماذا لان تصحب المعنى العام وهذه قاعده لكن كما ذكرت لن يعني اقف امامها ان الله تعالى فاقول سياق كلام المرأة يبعد عليه أن يفسر بالتفسير الأول والطول لما ذكرناه من أن الطول ليس عيبا عند العرب الثاني أن المراه اعربت عن مرادها فهي تقول زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق فهذا الكلام خرج مخرج التفسير للكلمة زوجي العشنق ما معنى العشنق؟ إن أنطق أطلق فهذا الكلام لو فسرت العشنق بمعنى الطويل كان هذا الكلام كانه كلام مستأنف لا رابط له ولا علاقة بأوله بآخره زوج الطويل إن أنطق أطلق ما علاقة هذا بالطول لكن إذا قلنا كما فسره جماعة من أهل اللغة العشنق سيء الخلق حين يستقيم المعنى لأن سيئ الخلق سيئ الخلق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق الكلام مستقيم أم غير مستقيم مستقيم فقول المرأة إن أنطق أطلق غالبا ما يأتي هذا السياق إن وإن تفسيرا للكلام سواء كان تفسيرا لكلمة أو كان تفسيرا لجملة ممكن إن وإن يؤت بي لتفسير جملة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كما في الحديث الصحيح المشهور عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير كيف إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان شر خيرا له فكان قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابته سراء وإن أصابته ضراء تفسيرا لقوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وكذا بعض الأمثلة هنا هذا في قصة سعد ابن معاذ لما تكلم الناس في حديث الإفك فقال النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ما الرجل يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت عليهم إلا خيرا وذكر رجلا والله ما علمت إلا خيرا والله ما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه ثم ساق هذا الكلام ما معنى أنا والله أعذرك منه ما معنى أعذرك فسرها بنفسه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فحينئذن كان كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه إن كان من الأوس وإن كان من إخواننا من الخزرج خرج مخرج ماذا؟ وخرج التفسير فجاءت كلمة أو جاء كلامه كله إن وإن إن كان وإن كان خرج مخرج التفسير لهذا الكلام وكما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون وفي لفظ المسلمون كرجل واحد المسلمون كرجل واحد كيف ذاك إن اشتكى عينه اشتكى كله إن وإن اشتكى رأسه اشتكى كله فخرج قوله عليه الصلاة والسلام إن وإن تفسيرا لقوله المسلمون كرجل واحد كيف هم كرجل واحد الرجل الواحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه اشتكى كله فحينئذ نحن إذا رجعنا إلى قول المرأة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أثكت أعلق نرى أن هذا الكلام خرج مخرج التفسير لما تقدم من الأدلة وكما في السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله على العباد من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد ما معنى ليس له عند الله عهد قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فهذا الكلام الأخير خرج مخرج التفسير لقوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد فسرها بقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فكذلك نحن نرجع إلى كلام المرأة فنرى أن كلامها خرج مخرج التفسير لقولها العشنق فإذا فسرنا هذه اللفظة بالسيء الخلق استقام التفسير لكن إن فسرناها بالطويل لا يكون التفسير مستقيما وتكون هذه الجملة زوج العشنق لا علاقة لها بقولها ان أنطق أطلق وإن أسكت أعلق ثانياً قول المرأة إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق إن أنطق أطلق هذا كلام واضح لا يحتاج إلى تفسير والبعنى أن هذا الرجل كان سيء الخلق شديدا على النساء فيما يتعلق بهذا الجانب ولكن قولها وإن أسكت أعلق المفسرون والشارحون للحديث غالبهم على أن التعليق هنا أعلق هو ما جاء في قوله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق وهي المرأة التي لها زوج يهجرها هجرا تاما أو يجانبها فهي لا هي زوجة ولا هي مطلقة بل هي معلقة كالشيء المعلق ليس هو على الأرض وليس هو في السماء كما تعلق المصباح فلا هو ملتصق بالأرض ولا بالسقف بالسماء فهو معلق فهي لا هي زوجة ولا هي مطلقة وهذا الكلام خطأ وليس هذا هو المراد من كلام المرأة وذلك لأموره الأول أن المرأة تقول إن أنطق أطلق فإذا تكلمت وردت على زوجها أطلقت وإن أسكت أعلق والتعليق على هذا المعنى أنها لا هي زوجة ولا هي مطلقة ولا شك أن هذا شر فلو كان هذا هو المراد لتكلمت المرأة فطلقت منه واستراحت لكن لماذا كان التعليق شرا لأن الرجل يعلق المرأة ولا يطلقها فلا هي استطاعت أن تطلق منه ولا هي استطاعت أن تعيش معه عيشة الأزواج لكن هذه المرأة طلاقها بيدها إذا تكلمت طلقها وإذا سكتت لا تأخذ حقوق الزوجية فلماذا إذن تبقى معه فلو كان الأمر كذلك لتكلمت وفارقته واستراحت إلى زوج آخر فالمعلقة مشكلتها من وجهين الوجه الأول أن زوجها لا يعطيها حقوقها الثاني أنه لا يطلقها لذلك لا هي زوجة ولهي مطلقة كما يقال زوجة بلس ليس لها من الزوجية إلا الإس فلو كانت المرأة هكذا بل لو كانت أي مرأة في الدنيا الطلاق بيدها والزوج لا يراعيها البتة ولا يأتيها في الفراش ولا يتكلم معها بأي كلام فهي لا تختار أن تبقى أبدا بهذه الصورة فلو كان هذا من التعليق المذكور في قوله تبارك وتعالى فلا تذروها كالمعلقة لاختارت المرأة أن تفارقه إلى زوج آخر وتكلمت معه واستراحل والثاني أن الكلام خرج يفسر بعضه بعضا فالمرأة تقول إن أنطق وإن أسكت فالسكوت ضد للكلام فينبغي أن يكون التعليق ضد للطلاق إن أمطق وإن أسكت فالسكوت ضد晴 والكلام ضد للسكوت فينبغي أن يكون التعليق ضد لماذا إن أطلق التعليق ليس ضدا للطلاق بل هو شر منه لأن المطلقة على الأقل استراحت فيما يتعلق بنفسها تستطيع الخروج وتستطيع الدخول والبيع والشراء بل تستطيع الزواج أما المعلقة تخرج بأمر وتدخل بأمر ولا هي زوجة ولا تستطيع أن تتزود فينبغي أن تكون هذه الكلمة مضادة لقولها أطلق ليستقيم كلام المرأة بعضه مع بعض فالصحيح في تفسير هذه الكلمة أنها ليست من التعليق الذي هو هيئة معينة من تعامل الرجل من المرأة ولكنه من العلاقة وهي الحب يقال علق أي أحبة كما قال عن تارة علقتها غرضا وأقتل قومها وجاء هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه معلق بالمساجد معلق أي ماذا أي شديد الحب وكما روى النسائي من حديث عثمان رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. فإن رجلا ممن خلى قبلكم تعبدا فعلقته امرأة غوية فمعنى علقته أي ماذا أي أحبته فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها إنا ندعوك للشهادة قال فانطلق مع الجارية فجعلت كلما دخل بابا أغلقته حتى انتهى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو لتقتل هذا الغلام أو لتشرب كأسا من هذه الخمرة فقال اسقيني من هذه الخمرة كأسا فشرب ثم قال زيدوني فشرب فلم يرم إلا وقد وقع عليها وقتل النفس التي حرم الله فاجتنبوا الخمراء فقول عثمان رضي الله عنه علقته امرأة غوية فالتعليق هنا من الحب والمعنى أن هذه المرأة إذا حاولت أن تتكلم مع زوجها وتبدي رأيها فسد أمر حياتها وطلقها الرجل فإذا أرادت أن تحتفظ بالبيت يسوده الحب سكتت هذا معنى وإن أسكت أعلق يعني إذا أردت أن يظل في قلب الحب الذي بيني وبينه فلا سبيل إلا السكوت وأن تماريه في كذام والمعنى بهذا ظاهر فإن كثيرا من البيوت لا تتأدب بهذا الأدب وهذا الحقيقة لو كنت أنا أشرح هذا الحديث في غير رمضان لكان لنا معه شأن آخر هذا الحديث الحقيقة ملآن بالفوائد وهو علاج لكثير من الأسر فهنا وصية للمرأة وللرجل فالمرأة تقول ان أنطق وإن أسكت أعلق يعني هي بين خيارين كما يقال أحلاهما مر فما الذي اختارته المرأة اختارت الصبر وأن تحفظ قلب زوجها بعكس ما يفعله كثير من النساء كم من امرأته تعلم أن خلقا معينا يغضب الزوج ثم هي تكرره فبذلك تخسر قلب زوجه لكن هذه المرأة تقول إذا أردت أن أحتفظ بالقلب أي محبا سكت أي رضيت بهذا الخلق السيء وهذا كما يقول الشاعر خذ العفو مني تستديم مودتي العفو هو ماذا؟ ما ظهر من خلقي ما يعني يجد به خاطري المرأة لا تحاسب زوجها على كل تصرف وكل حركة وسكنة خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب كم من أمرأة تكلمت وزوجها غاضب فطلقها أو ضربها أو سبها أو كان ما لا يحمد. من الرجل ولا من المرأة ولا تنطقي في سورتي حين أغضب ولا تنقريني نقرة الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب المرأة لا تشاكس زوجها فإنها لا تدري كم الرجل يغضب فيقتل يغضب فيطلق يسب يخرج عن حلمه وأخلاقه المعروفة ثم يقول كلاما يماثل كلام المرأة إني رأيت الحب والأذى إذا اجتمع في الصدر لم يلبث الحب يذهبي إني رأيت الحب والأذى فالمرأة تقول إن أنطق أطلق إذا ظلت تصر على تغيير هذا الخلق عند الزوج كان عاقبة أمرها أن يفسد الحب بل وتفسد الحياة الزوجية لأن الكلام يولد شرا وكما قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن لا يقول حسنا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه وأنا الحقيقة أعظ نفسي وإخواني بهذه الآية اعلم أن كثيرا من المشكلات الزوجية سببها سوء اختيار الكلام قد يتكلم الرجل بالكلام الذي يشعر في قلب المرأة نارا ولتعلموا أن الكلام بالنسبة للمرأة هو المرأة كلام طيب يجعل المرأة في السماء والكلام السيء يهبط بها إلى أسفل سافلين فالمرأة إذا تكلمت الحوارات والأذى والسب والضرب هذا كله يقتل الود في القلب فهي تختار السكوت ليبقى الحب ليبقى الود بين الرجل ومرأته عكس كثير من الأزواج ومن الزوجات وكما ذكرنا إن المرأة تتعلم من أخلاق النساء ما يفسد عليها حياتها لا تتعلم من النساء كيف تكون عند زوجها بل تتعلم كيف يكون زوجها عندها فهذه المرأة الجاهلية لكنها معلمة وكانت العرب لا تزوج المرأة ابنتها إلا إذا أوصتها بالوصايا النافعات والحكم البلغات فلما رأت المرأة زوجها على حالة سيئة رضيت وآثرت السكوت إبقاء لقلبها وإبقاء لحياتها لكن كثير من الناس من نساء بني آدم قد تختار الواحدة منهن الطلاق وهذا درس مهم أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر فربما ترزق المرأة برجل كهذا الضر المرأة لا تتكلم معه أبدا ليس لها رأي وليس لها دور فماذا تصنع تصبر على هذا الخلق السيء وتنظر لعل فيه خلقا آخر وكما ذكرت قبل ذلك قد يكون الرجل الفاضل النبيل الكريم على الله عز وجل وعلى عباده قد يكون له خلق وربما لا يكون كغيره في معاملة النساء وقد ذكرنا قبل ذلك كلام عمر رضي الله عنه لما قال كنا معشره قريش نغلب النساء قريش نغلب النساء ما معنى نغلب النساء قال في الرواية الأخرى كنا في الجاهليه لا نرى النساء شيئا كنا في الجاهليه لا نرى النساء شيئا وفي رواية لا ندخلهن في شيء من أمورنا لا ندخلهن في شيء من أمورنا هكذا كان عامة المهاجرين عامة المهاجرين لا يدخل المرأة في شأنه يعني ربما نقول مع شيء من التجوز أنها تسكن لا تتكلم لا رأي لها مع عمر ولا دور لها مع عمر والقصة التي جرت هكذا كان عمر ينظر في بعض أمره فقالت المرأة لو فعلت كذا فقال لها وأنت هناك يعني ما دورك أنت بهذا الكلام ثم قال فغضبت على مرأته فصخبت علي فقمت إلى قضيب فضربتها فهذا هو عمر لو نظرنا نظرة إلى هذه الحالة فقط وقارنناه برجل من الأنصار يكون الأنصاري أفضل من عمر لكن لو نظرت إلى عمر عند الله عز وجل عمر بالنسبة للدعوة عمر للإسلام علمت أن عمر لا يرجح بكفه إلا أبو بكر رضي الله عنه فعلى المرة أن تنظر إن رزقت بمثل هذا الزوج فهذا الخلق إذا لم يعجبها قد يكون فيه من الأخلاق العظيمة عند الله عز وجل وعند الناس عند الله عز وجل وعند الناس فعمر رضي الله عنه أصلا لا تتكلم المرأة معه ولما تكلمت المرأة معه غضب ثم قام فضربها لكنه عمر فهذه المرأة تعلمنا أن المرأة لو كان زوجها على مثل هذا الضرب فعليها أن تصبر وأن تختار ما اخترته المرأة الجاهلية لنفسها الحب لكن المرأة صر أن تغير من أخلاق زوجها ودائما تقول مالك لك ألا تكن مثل فلان وفلان وفلانة تزوجها يحكي لها وفلانة زوجها يقول لها وفلانة تكلم زوجها ويكلمها زوجها النتيجة أن الرجل لا يتغير لكنه يسب ويضرب وقد يطلق وقد يتكلم بالكلام السيء فيقول تزوجي أنت فلان ترضين به أنت طالق ولكن العاقلة لا تفعل هذا إذا رأت أن هذا الخلق لا سبيل إلى تغييره فلتبحث عن خلق آخر فيه ولو لم يكن إلا الإبقاء على الزواج والزوجية فإذا سكتت ورضيت دام الحب بينهم أما إن أرادت أن تغير هذا وقع ما لا يحمد عقباه فالمرأة تقول هذا رجل سيء الخلق لا كلام لي معه ليس لي دور فإذا أردت أن أتكلم لا يقبل مني هذا ويكون عاقبة ذلك أن يفارقني بطلاق فإذا أردت أن يدوم الحب بيني وبينه فما علي إلا السكوت فهي تختار أن تسكت ولا شك أن هذا شديد على النساء أن تسكت المرأة على هذا ولكن هي صبرت إبقاء على حياتها وإبقاء لهذا الرباط بين الرجل وبين المرأة الأمر الثاني الذي يقال بالرجل أن يعلم أن الكلام بالنسبة للمرأة حياة الكلام والكلمة ومفردات هذا الكلام أهم شيء عند المرأة أن تتكلم فإذا أراد المرأة أن يحسن عشرة مرأته فليكن بينه وبين مرأته كلام وليس المراد بالكلام أي كلام ولكن جلسة يسمع ويتكلم وهذا طبعا ليس المعنى أن يتكلم بالأسرار فالذي مضى تحريمه باق على تحريمه يدلك على هذا أنها جعلت من أعظم أخلاقه السيئة أنها لا تستطيع أن تتكلم لماذا هو سيء الخلق إن أنطق أطلق إذن الكلام عند المرأة يسوي ماذا؟ يسوي حسن الخلق إذا أردت أن تكون حسن الخلق فكن طويل الأوزم يعني اسمع للمرأة ولهذا وهذا من فقه البخاري أنه ساق هذا الحديث في باب حسن المعاشرة وليس من النبي إلا السمع حسن المعاشرة طيب ما كلام النبي سمع فقط المرأة ماذا فعلت تكلمت فقط فإذا قرنت قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع النبي كان فقير لعنده بيت فساح ولا عكم رداح ولا عنده شيء كان يبيت وأهله الليالية طاويم يعني لا يجدون عشاء لكنه استمع إلى مرأته فحسن العشرة يقتضي من الرجل أن يعرف ما تريد المرأة فالمرأة أهم شيء في حياتها أن تتكلم وأن تسمع ولهذا كما ذكرنا ذكر البخاري هذا الحديث في باب حسن المعاشرة ولم يذكر في باب حسن المعاشرة حديث تسابق النبي مع عائشه انظر إلى فقه البخاري حديث في اللعب والمسابقة لم يضعه في هذا الباب وإنما وضع فيه حديثا ليس فيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلا السمع والاستماع ويدلك على هذا أيضا ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أي في سفر أقرع بين نسائه فخرجت القرعة على عائشة وحفصة رضي الله عنه قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل أي والقوم يسيرون كانت العرب ينامون نهارا ويسيرون ليلا يعني إذا جاء النهار والشمس والحر نزلوا فضربوا الخيام وظلوا فإذا كان الليل سار ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمسافر عليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أول الليل أعظم للمسافر قالت وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بالليل يتحدث مع عائشة إذا كان بالليل يتحدث يعني يسير بجوار عائشة وعائشة على الجمل يتكلم ماذا كان يفعل يتحدث فانظر إلى الرواية كيف بينت أهمية الكلام مع المرأة ومن المرأة قال فقالت حفصة رضي الله عنها لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركبوا بعيركي فتنظرين وأنظر يعني نجرب الركوب على هذا البعير وهذا البعير فقالت عائشة البلاء فلما جاء الليل جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى جمل عائشة وعليه حفصة فصار النبي يتحدث حتى نزلوا وافتقدته عائشة فلما نزل وضعت رجليها في الإذخار حشيش في الأرض وقالت اللهم سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا فانظر إلى هذا الحديث الملآن بالفوائد نأخذ منه ما يتعلق مما يتعلق بموضوعنا بأمرين الفائدة الأولى فإذا قولها يتحدث إلى أهمية الكلام مع المرأة وسماع المرأة المرأة هذا عندها أهم من الفراش تحب أن يدخل الرجل يتكلم يقول وقع كذا وحصل كذا ولكن هذا أيضا بالضوابط الشرعية وتحب أيضا أن يستمع إليها زوجها أن تحكي وكما يقول أبو الطيب المتنبي وما إلا بأن يحكي وأصغي يحكي وأصغي هذا عند المرأة مهم أيها الإخوة الفائدة الثانية أن الغيرة بين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت بينهن ولا علاقة للنبي فيها يعني المرأة إذا غارت غارت حفصته من كون النبي يتحدث مع عائشة لا يتحدث معها فلم تقل للنبي أنت تظلم لماذا فعلت هذا الناس يرواك عند جمل عائشة ماذا يقولون عني لم تعاتب النبي ولكن احتالت على عائشة وكذا في قصة العسل التي ذكرناها وكان النبي يطيل البقاء عند حفصة فلم تعاتبه عائشة ولم تقل لماذا تطيل لماذا تفعل هذا ولكن احتالت على حفصة انظر إلى فقه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد أيضا أن المرأة إذا لم يأخذ الفقه من الكتاب والسنة يضل فإنك لو نظرت إلى هذه القصة وأعطيتها لنساء اليوم لخرج النبي عندهن سيء الخلق يقولن هذا أمام الناس لماذا يفعل كذا؟ لماذا يظلم؟ لما الظلم؟ لماذا لما كذا؟ فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى الكتاب والسنة ويعلم أن النبي لا يفعل إلا بشرع صلى الله عليه وآله وسلم فالشاهد من هذا الحديث أيها الأخوة أن حديث الرجل للمرأة وحديث المرأة للرجل مهم في استقرار البيت فإن المرأة كل حياتها كلام حتى يتخرج الأسرار لتتكلم وتحب أن تلقى الناس لتتكلم وتذهب إلى المآتم لتتكلم وإلى الأفراح لتتكلم وأنتم تعلمون وترون الدور التاني كل كلام واخر بالك كل كلام هذه طبيعة المرأة فلو يعني أراحنا الأزواج وأخذوا من بعض كلام النساء ربما ارتحنا يعني في اوقات القيام فهذا أيضا مهم فإذا كانت المرأة وصفت زوجها بسوء الخلق لأنها لا تستطيع أن تتكلم معه اعلم بذلك أن حسن الخلق عند النساء أن يتكلم الرجل مع مرأته وأن تتكلم المرأة مع زوجها ونكتفي بهذا القدر